وَأَتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَأَتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنِي بِالْحَقِّ مِنْ وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لأقتلنك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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفسه أنه من قتل نفسه بغير نفسه أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى نَاسٍ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ كَثِيرًا منهم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحب فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا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 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله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 وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن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 وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور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 وَمَن لَم يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ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 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرا إلى الله مرجعكم جميعا فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك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 فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَلَّا إِلَّا الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أِيمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعْكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم من الله بقوم يحبهم ويحبون فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبنه أذلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخفون لومة لائم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 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرة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 ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم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 وَلَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْ فِي دِينِكُمْ غير الحق وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ أَقْوَمٍ قَدْ ظَلَّوْ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ أَقْوَمٍ قَدْ ظَلَّوْ مِنْ قَبْلُ وَأَظَلُّ كَثِيرًا وَظَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ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 وَرَأَيْتَ مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هم خَالِدُونَ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق الله العظيم